على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائى أو ما سلط بعظم ذلك جذيناهم ببغيهم وإنا لصادقون